Bismillahirrahmanirrahim. Inna azlna Inna azlna Inna azlna hum. Inna. Vi nådde honom i läget till kunder, i läget till kunder, i läget till kunder, Inna avzelnade vi i natten Qadr. Inna avzelnade vi i natten Qadr. Inna avzelnade. Fī laylatil qadr Inna anzalnaahu وما أَدْرَاكَ مَا لَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ليلة تُلْقَى الْقَنْجَر لَيْلًا تُلْقَى الْقَنْجَر لَيْلًا تُلْقَى الْقَنْجَر لَيْلًا تُلْقَى الْقَنْجَر لَيْلًا تُلْقَى الْقَنْجَر وَمَا ما أدرك ما ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر وما كما ليلة القدر ليلة القدر خير ليلة القدر خير ليلة القدر خير ليلة القدر خير ليلة القدر خير من ألف شهر من ألف شهر من ألف شهر من ألف شهر من ألف شهر, من ألف شهر, من ألف شهر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 إن كان تَنَزَّلُ مَنَاءَ إن كان تَنَزَّلُ مَنَاءَ إن كان تَنَزَّلُ مَنَاءَ وَالرُّوحُ فِي أَذْنِ وَالرُّوحُ فِي أَذْنِ وَالرُّوحُ فِي أَذْنِ وَالرُّوحُ فِي أَذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ Rabbihim min kulli amr Rabbihim min kulli amr Rabbihim min kulli amr Rabbihim min kulli amr Tänazzalul manak تَنَزَّلُ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى سلام هي حتى سلام هي حتى سلام هي حتى سلام سلامٌ هيّت مطلع, مطلع الفجر مطلع الفجر مطلع الفجر مطلع الفجر مطلع الفجر سلامٌ هيّت سلام طلوع الفجر سلامٌ حتى طلوع الفجر سلامٌ حتى طلوع الفجر سلامٌ حتى حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر